بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان عذال في الصف الاولى صف في ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة نابضة فيك لا نار حامية تصفى من عين امية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمه لسعها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه وات ولما رق مصطفه وزرابي مبثوثه اتلا يعبرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت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 وإن علينا حسابه